قل لمن ا ل أ ر ض ومن فيها إ ن كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم 何 <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah. t h a n you. 「なにそれをするかな」